Oh, بيدي يا رسول الله الله الله يا خير الخلق الله يا رحمة للعالمين ارسلك الله يا أنت روحي وراحتي ونعيمي روحي وراحتي ونعيمي. وراحتي ونعيمي. والله لا تتوقف سوى يا بشيرا من أضاء ونورا ونفيرا لمن عصى في السماء. عليه وسلم. الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي. الله. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان اقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسند الله صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وتزم. الله صلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والسند الله صلى على